أكمل القصة التالية من حياة رسول الله نزل الوحي الأول مرة على رسول الله وهو في غار حراء حيث جاء إليه جبريل عليه السلام في جبل النور على بعد ميلين من مكة وذلك في سابع والعشرين من شهر رمضان فقال له الملك اقرأ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ودار هذا الحديث بينهما ثلاث مرات وأخيرا قال له الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع رسول الله إلى بيته